أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ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 وأنزلنا من المعصرات ما أن تجاجى لنخرج به حب ونبات وجنة ألفات إن يوم الفصام كان ميقات يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لِلْطَّاغِينَمَا أَبَى لَا بِثِينَ فِيهَا لا لَا يَذُوقُنَ فِيهَا بَرْدَوٌ وَلَا شَرَاباً إِلَّا حَمِيمَ جَزَاءَ مَاءٍ فَتَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقٌ وَأَعْنَابٌ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابٌ وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبَّنَا لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا